بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد نستكمل بعون الله تعالى شرح كتاب الصلاة من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك وموضوع هذا الدرس صلاة التطوع أو صلاة النافلة النوافل أو صلوات التطوع بعضها يتعلق بالصلاوات الخمس وهي المشهورة بالسنن الراتبة أو السنن الرواتب وبعدها نوافل مستقلة أو نوافل لها أسبابها والنفل من حيث المعنى اللعوي يعني الزيادة ومعناه ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدة من الصلاوات وحكمه الاستحباب ومنه ما يتأكد استحبابه وتطلق عليه ويطلق عليها صلاة تطوع ويطلق عليها رغيبة ويطلق عليها سنة ويطلق عليها نافلة فلها إطلاقات متعددة فالنفل المراد به ما زاد على الفرد والسنة والرغيبة بدليل أن المصنف زكرهما بعد ذلك وأن العلماء المذهب فرقوا ما بينهم وفي الاصطلاح هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه لكن السنة في اللغة تعني الطريقة وتعني في الاصطلاح ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وظهره في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه والمؤكد من السنن ما كثر سوابه مثل الوثن أما الرغائب فهي جمع رغيبة وهي في اللغة تعني الحظ على فعل الخير والصلاحا ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة مثل سنة الفجر والمصنف رحمه الله عدد هذه النوافل أو هذه السنن على النحو التالي فقال رحمه الله فصل ندب نفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا وتأكد بوتر بداية تكلم المصنف عن السنن الرواتب ولما نقول نقول السنن الرواتب هي السنن المرتبطة بالصلوات الخمس سواء منها ما يطلق عليه سنة قبلية أو ما يطلق عليه سنة بعدية وبدأ لصلاة المغرب فقال إنه يسن التنفل بعد المغرب والشراح ذكروا يسن التنفل بعد الانتهاء من الذكر الوايد في صلاة المغرب وهو ما يشبه ختام الصلاة ولم يحد المصنف حدا للتنفل بعد المغرب حيث ورد في السنة ما يدل على ركعتين وورد ما يدل على أكثر من ركعتين والدليل على ذلك ما يلي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثمتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصحاها وغير واحد من أهل العلم والدليل على الزيادة على أكثر من الركعتين حديث أبي هرية رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدن له بعبادة ثمتي عشرة سنة قال أبو عيسى قد روه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بان الله له بيتا في الجنة وإن كان هذا الحديث ضعفه الشيخ الباني رحمة الله تعالى عليه وأورده ابن الجوزي في العلل وهو من رواية الدماجة وابن خزيمة والترمزي والدليل على استحباب الاتيان بسنة المغرب أو بالتطوع بعد المغرب بعد الذكر عموم الحديث المروي عن سيدنا فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أهدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو وعده بما شاء والمشهور في سنة المغرب أنه ركعتها سنة البعديد أما سنة الظهر فيستحب التنفل قبل الظهر وبعدها فيتنفل قبلها بركعتين وبعدها بركعتين أو قبلها أربع وبعدها ركعتين أو قبلها أربع وبعدها, أربع وبعدها أربع ونظرا لعدم ورود التحديد في كلام المصنف فسنورد الأذلة على الحالات السابقة فدلنا على أسنية الظهر وأنها ركعتين قبل وركعتين بعد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الزهبية كما ذكرنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين الإمام الباجي يقول قوله كان يصلي قبل الظهر ركعتين يريد يتنفل بهما وهذا اللفظ يقتضي مداومة عليهما هذا كلام الإمام الباجي في المنطقة والدليل على أن سنة الركعتين بعد الظهر حديث سيدة عائشة متقدم وفيه أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها والدليل على أن السنة البعديه أربع أيضا حديث سيدة أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار وأيا كان الأمر ففي خلاف في سنة الظهر ما بين المؤكد منها وغير المؤكد فالمرء إن شاء أتى باثنين واثنين ركعتين وركعتين أو أربعين وأربع أو أربعين وركعتين أو ركعتين وأربع سنة العصر قال يستحب الاتيان بها قبل صلاة العصر بلا حد خلافا لمدرسة العراق من المالكية الذين يرون أنه لا سنة قبلها أو لا شيء قبلها والدليل على كلام المصنف ومن تبعه ما روي عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك قلنا إن لم نطقه سمعنا قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين فإذا كانت منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين الحديث مروي عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والشيخ الألباني صححه في تعليقاته على صحيح ابن خزيمة وفي السلسلة الصحية مروي أيضا عن السيدة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار هل هناك تحديد في السنن الرواتب المالكية خلافا لجمهور العلماء يرون أنه لا توقيت لشيء من السنن قبل الصلوات ولا بعدها وهذا قول الإمام رحمة الله تعالى عليه ومنهجه في أهل المدينة ولهذا المصنف الله رحمه الله يرى أن لا تحديد في الرواتب والمطلوب المتأكد من النوافل التابعة للفرائد لا يتعدد على لا يتوقف على عدد معين بحيث تكون الزيادة عليه أو النقص منه مفويتا له أو مكروها أو خلاف الأولى وما ورد في الأحاديث من عدد ليس للتحديد همانا قول المصنف بلا حد أي بلا حد لازم لا يتعداه ولا ينقص عنه ويراجع للظهر والعصر والمغرب من السنة المؤكدات سنة الضحى وهذه الصلاة لها فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى ولها مكانة في الدين وتؤدى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح قدروه بربع ساعة وقدروه بحوالي تلت ساعة أقل هذه الصلاة ركعتان وأوسطها ست وأكثرها ثمانية ويكره الزيادة عليها أكثر من ذلك ووقتها من حل النافلة وحتى الزوال ويحضرني في هذا الموطن موقف هو أن كثير من الناس العامة يزيد في الصروات ويبالغ فيها بدون دليل من شرع من كتاب أو من سنة أو بدون أن يستند في ذلك الرأي الفقي وإذا قلت له في ذلك قال إنها عبادة كلها عبادة فقد حدثني أحد العامة أنه يصلي الطحى ثلاثين ركعة فسألته عن مستنده في ذلك فقال هي عبادة وما يضيرني أن أصلي لله مئة أو ألف أو أكثر أو أقال فقلت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه زاد على ثمان ركعات في الضحى ولم يقل عن ركعتين وبالتالي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأولى بالأخذ والقول والدليل على سنة الضحى أحاديث منها حديث السيدة معاذة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء وحديث سيدنا أبي هريرة هو حديث متفق عليه في الصحيحين أوصاني خليلي بثلاث لا أذعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. ثم تكلم المصنف على مسألة السرية والجهرية في صلاة النافلة فقال إن المشتحب للمصلي أن يسر بالنافلة النهارية ويشهر بالنافلة الليلية إلا إذا أدى ذلك إلى التشويش على المصنف ويتأكد الجهر في الوطر والعيد والاستسقاء قال المصنف مشيرا لذلك وسر به نهارا يعني بالنافلة وجهر ليلا وتأكد, أي وتأكد الجهر بالوتر ومن السنن لا ذكره المصنف بقوله وتحية مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم وإقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم والفرد والفرد بالصف الأول وتحية مسجد مكة والطواف التواف تحية المسجد وأحكمها يسن للإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد وهي صلاة ذات سبب كما قال القاضي عياد رحمه الله في صلوات ذات السبب ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الأذان والإقامة وعند التوبة من الذنب كل ذلك ركعتان رحمه الله القاضي عياد وهي ركعتان كما ذكرنا لكل من دخل المسجد مطلقا سواء كان مسجد صغير أو مسجد كبير وتسانل المتوضأ في وقت الجواز لا في وقت الكراهة ويكره للداخل الجلوس قبل صلاتها فإن جلس لم تسقط بل يقوم لأداها ودلل على تحيط المسجد حديث أبي قتادة بن ربعيجي الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحديث متفق عليه. ومن المستحب في في تحيه المسجد أن لا يشرع الإنسان في تكريم المخلوق قبل تكريم الخالق سبحانه وتعالى يعني تحيه المسجد هي تحيه لله عز وجل والمسجد بيت الله سبحانه وتعالى ولهذا الأشجار بالإنسان والأحرابي أن لا يلقي السلام على أحد ولا يتكلم مع أحد ولا ينشغل بأي شيء في المسجد إلى بعد أداء تحييد المسجد وقالوا أنه يجوز للإنسان اللي مر بالمسجد مجرد مرور ترك التحية كذلك الإنسان إذا كان يتكرر دخوله بالمسجد كالعمال فيه والمقيمين فيه ويكثر دخوله فيه لأن هناك من يقيم في المسجد من العمال أو من الأئمة أو المؤذنين أو نحو ذلك ويتكرر دخوله بالمسجد أو مروره فيه لحاجته من طعام وشراب ونحوه ففي هذه الحالة يجوز له ترك التحية دفعا للمشخص لو أن الإنسان دخل يؤدي تقييد المسجد ولم يؤديها وأدى أي فرض من الفرائض التي عليه يكفيه ذلك ويقوم الفرض مقام التحية في شغل البقعة يعني وإسقاط الطلب يعني لا يتعلق به الطلب أيها ويحصل الثواب لو نوى الإنسان الفرض والتحية معا أو نيابته عنهما حيث طلبت وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغبة والسنة كذلك لأنه متوهم يعني الإنسان لو دخل المسجد وأدى السنة سنة الظهر مثلا بعد الأزان أو أي سنة من السنن أسقطت عنه التحية ولو جمع بين النيتين فلا بأس كذلك لو أدى الفرد ويستحب للمرء البدء بتحية المسجد, المسجد النبي قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنها حق لله وهو أوكد من حق المخلوق ولأن من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام امتثال امره عليه السلام وبالتالي امرنا بتحية المسجد فلنبدأ بتحية المسجد تحيه لله عز وجل قبل ان نلقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي تنفيذ امره عليه السلام اكرام الله ويستحب للمرء اذا اراد ان يؤدي تحيه المسجد في المسجد تحيه المسجد, المسجد في المسجد النبوي ان يوقعها في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في موضع صلاة وإذا أرد أن يؤدي الفرد في المسجد النبوي فليقعه أيضا على سبيل الاستحباب في الصف الأول وكذا في بقية المساجد نظرا للأحاديث الواردة في فضل الصف الأول مثل حديث سيدنا أبي مرية رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التاجير لاستوقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهما وإن كان يصعب على كل من دخل المسجد النبوي أن يؤدي التحية في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤدي الفرد في الصف الأول نظرا للزحام الشريف ولكن فاتقوا الله ما استطعته بالنسبة للمسجد الحرام تحيته الطواف لمن كان من غير أهل مكة أما المكي فيؤدي التحية بالصلاة مثله مثل بقير المساجد لو كان الوقت من أوقات الجواز لكن لو كان من أوقات الكراهة يجلس والإمام الدردير رحمة الله تعالى عليه يزيد لنا على النوافل التي لم يذكرها المصنف ركعتين بعد الوضوء وركعتين عند توقع الوقوبة كالزلزلة والريح والظلمة وعند الوباء وعند القصف وعند الصواعق وكثير من الفقهاء تناولوا هذه الصلاوات بالذكر وركعتين الوضوء وارد في يوم حديث سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة عليه في الجنة أو قرعنا عليه في الجنة بسبب هاتين الركعتين والركعتين عند توقع العقوبة أو عند القتل مثل ما فعل سيدنا خبيب بن علي رضي الله عنه أرضاه حينما أخذه المشركون ليقتروه فصلى ركعتين وكان رضي الله عنه أول من سن هذه الصلاة أما الصلاة عند الزلزال والريح والظلمة فنظرا لما يترقب من ورائها من ضرر على الناس فتكون الصلاة لدفع هذا الضرر أو لتخفيفه ثم تكلم المصنف عن صلاة التراويح صلاة التراويح من الصلوات الهامة من السنن المرتبطة بشهر رمضان الكريم، وهي صلاة لها فضل عظيم وثواب كبير، شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وواظب عليها، وهي في الحكم وفي الوقت مثل صلاة الوتر، والجمع فيها مستحب، وفيها كلام طيب للعلماء، ولي في هذه الصلاة بحث كبير لم يكتمل. تناولت فيه كل جوانبها وما يتعلق بها من الأحكام وتناولت فيها جانبا تاريخيا لتطور تلك الصلاة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على إكمالي وإخراجي ليستفيد به طلاب العلم قال المصنف رحمه الله وتراويح وانفراد بها إن لم تعط للمساجد إن لم تعط للمساجد والخطم فيها وسورة تجزئ ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين وخفف مسبوقها ثانيته ولعق وقراءة شفع بسبح والكافرون ووترا بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما وفعله لمنتبه آخر الآخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل صلاة التراويح أيها الطلاب سنة مؤكدة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأقر من فعلها وفيها الأحاديث الواردة في فضلها الكثير والكثير روى عن أبي هرية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون. فقال ما يصنع هؤلاء قال قائد يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معهم يصلون بصلاته فقال قد أحسنوا أو قد أصابوا الحديث الأول مروي في البخاري لكن الحديث الثاني رواه الإمام البيهقي وقال إنه مرسل حسن وخرجه ابن نصر في قيام الليل وأخرجه أبو داود والإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه يقول مقدروه موصولا من طريق آخر عن أبي هريرة بسند لا بأس به في المتابعات والشواهد أخرجه ابن نصر في قيام الليل والإمام ابن رشد رحمة الله تعالى عليه يقول أجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الشهور وهل ينفرد الناس في صلاة التراويح؟ أو يصلون في جماعة بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الترويح ليلتين أو ثلاث في جماعة ثم ترك الجماعة فيها رحمة بالناس وتخفيفا للمشقة عليهم وخشية أن تفرض عليهم ولذلك قالوا أن الأصل في صارة الترويح لانفراد على سبيل الاستحباب وبهذا تؤدى في البيوت فرادة أو جماعات إلا إذا أدى ذلك إلى تعطيل المساجد منها أو كان الإنسان فعل لها في البيت أنشط من فعلها بالمسجد أو كان المسجد ممن لا يطول الصلاة جماعته ولا يطول الصلاة فأراد المرء أن يصليها بتطويل لكن لو أدى الأمر إلى إن المسجد تخلو من المصلين في في ليلة رمضان من صلاة التراويح فلا بد أن يصليها في المسجد والحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السيدة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلا رجال لصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قاد الفجر أقبل على الناس فتشاهد ثم قال أما بعد. انه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت ان لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ورد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اول من جمع الناس في التراويح على سيدنا ابي حتى لا يؤدي صلاه كل انسان بمفرده الى التشويش على غيره من المصلين فجمعه على سيدنا أبي رضي الله عنه وأرضاه وما زال الأمر على ذلك في صلاة التراويح في المساجد من مستحبات التراويح أنه يندب للإمام أن يختم القرآن الكريم كله خلال التراويح رمضان حتى يسمع المصلين القرآن بأكمله وهذا استحباب لأنه يجزئه أن يقرأ في التراويح بصورة واحدة وإن كان هذا خلاف الأولى وللمصلين في شرق البلاد وغربها من بلاد المسلمين ما أرى جشته في صلاة الطرويح هناك مساجد تقرأ بثلاثة أجزاء في الليلة وهناك مساجد تصلي بجزء وهناك يصلي بأقل القليل وهناك العجيب والعجيب من الصلاوات أو العجيب والعجيب من الحالات حتى هناك في بعض البلاد من يقرأ في الطرويح بسورة مع قوله الله واحد في الركعة الثانية من جزء عامة أو آية مع قوله الله واحد أو آيتين مع قوله الله واحد وهناك من يقرأ جزء آية ونصف آية وثلث آية وهناك من يجزء الآية على أربع ركعات أو أكثر أو أقل ولكن الهادي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهادي المشهور عن جماعة المسلمين سلفا وخالفا أنه استحب فيها التوسط والأولى له أن يختم القرآن إن استطاع الناس ذلك وارتضوا هذا الأمر صلاة الترويح فيها خناف كبير جدا في عدد الركعات وصلت الأقوال فيها أكثر من عشرة أقوال المذهب عندنا أنها 23 ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل في المدينة وفي زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز جعلت 36 بغير الشفع والوتر وقد أدركت بعض الناس في بلادنا هنا في مصر ممن يلتزمون المذهب المالكي يصلونها بالفعل 23 ركعة وأحيانا 36 ركعة وهذا الأمر يكاد يكون انقرض في كثير من المواضع لكن أدركناه ونحن أطفال صغار مع بعض الناس ممن يعتمدون المذهب المالكي أبا عن جد وراثة عن وراثة في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه جعلت التروح 36 ركعة لما في ذلك من المصدح لأنهم كانوا بيطيلوا في القراءة الموجبة للملل والسآمة فأمرهم بتقصير القراءة وزيادة الركعات والسلطان إذا نهجناك لا تجوز مخالفته الإنسان المسبوق في صلاة الترويح يستحب لي التخفيف في الركعة الثانية التي يقوم بأداءها والتي يلقون بالنسبة لإمامه لحتى يلحق الإمام في أول الترويحة الثانية وقيل إنه يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبب وهذا قول ابن القاسم. هنا عدة مندوبات ذكرها المصنف تتعلق مسارة التطور فقال إنه يستحب أن يقرأ الإنسان في الشفر من أعلى والكافرون بعد الفاتحة ويقرأ في الوتر بالإخلاص وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس إلا إذا كان له حزب معين يقرأه في الصلاة في النفل في الليل فيقرأ من حزبه عند المصنف ومن تابعه ولكن الراجح أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب حيث أثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأجلاء كذلك يستحب للمرء أن يفعل الوتر مع الحزب في آخر الليل إذا كان من شأنه الانتباه آخر الليل أما لو كانت عادته عدم الانتباه أو استوى عند الأمران فيندب له التقديم احتياطا في الثانية والأرجح كما ذكره الددير استحباب التأخير في الثانية يعني لو إنسان معتاد يقوم في الليل يندب له أن يؤخر الوتر إلى الليل لحديث سيدنا ابن هرالي رضي الله عنه وأرضاه وأن أنام على وتر في الوصاية الثلاثة اللي أوصل لها الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي هريرة <تصفيق> أيضا يجوز التنفل بعد الوطر ولو لم يتقدم للمرء نوم إذا ترأ له نية التنفل بعد الوطر أو فيه ولم يوصله بوطره بأن فصل بينهم وبفاصل عادي وإلا يكره والإنسان إذا كان مقدما للوطر في أول الليل إذا انتبه من آخر الليل وصله نفلا لا يعيد الوطر لحديث قيس بن طلق ابن علي عن أبي رضي الله عنهم جميعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة ويستحب عند المالكية فعل الوتر عقيب الشفع المنفصل عنه بسلامة إلا لمن كان مقتديا بمن يواصل فيوصله معه وينوب بالأوليين الشفع وبالأخير الوتر يعني المذهب أن الوتر يفصل بينه وبين الشافع بالسلام وبالتالي بالتشاهد ثم تكلم المصنف عن مكروهات التطوع فقال رحمه الله وكره وصله ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر وضجعة بين صبح وركعتي فجر يقرأ الإنسان في التطوع أن يصل الوتر بالشف بدون فصل بالسلام كما قلنا إلا إذا كان الإنسان يقتدي بمن يواصل ففي هذه الحالة يلزمه متابعته أما لو صلى خلف من لا يفصل بينهما فلا يطلب منه الانفصال بل يتبع الامام لان الفصلها يؤدي الى السلام قبل الامام كذلك يكره للمرء ان يوتر بركعة واحدة من غير ان يسبقها بشف حتى ولو كان مريض او مسافر ولو صلى الانسان ركعتين لو صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام رمضان يعني اماما صلى ركعتين والاخر صلى اثنين او اربعين او اربعين يقرأ للشخص السيني ان يقرأ من غير المحل الذي انتهت اليه قراءة الاول ان كان يحفظ ظالم لا لا يتخيل كل واحد صور معينة او مواطن معينة من القرآن تتناسب مع صوته وهذا يقع فيه بعض الناس مع الاسف الشديد ولان الغرض ان المصلين يسمعوا جميع القرآن لكن اذا لم يكن الانسان حافظا لما يكمل به على قراءة الامام الاول او لم يعلم انتهاء الامام الاول فأنه يحترط حتى يحصل لهم سماع جميع القراءة وهذا ينبغي أن يحرص الناس على فعلها حتى لا يؤدي ذلك إلى التباهي لقراءة القرآن في الطرولة من المكروهات النظر في المصحف والقراءة فيه في الفريدة ابتداء واستمرار أو أثناء النفل لأن هذا يؤدي إلى الانشغال لكن القراءة فيه في بداية النفل لا تكره لأنه يغطفر في النافلة ما لا يغطفر في الفريض وننبه الطلاب وننبه المصلين إلى ما يفعله الناس في ترويح رمضان لأنك تجد المسجد مليء بأشخاص يمشكون المصحف خلف الإمام ليتابعوا الإمام في القراءة فإذا أخطأ الإمام رد عليه أكثر من شخص مما يؤدي إلى التخليط والتشويش على المصلين قراءة القرآن في المصحف في صلاة النافلة وإن كانت الجائزة إلا أن الاشتغال فيها بالتقليب للصفحات ونحوه والاضطراب في القراءة والسهو ونحوه يؤدي إلى تخليط الأمر على الإنسان وبالتالي الأولى أن يتركه. كذلك يقرأ اجتماع مجموعة كثيرة من الناس في صلاة النافلة خشية الرئة حتى ولو كان هذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع في غير الأشياء التي يجمع لها كالترويح والعيد والاستسقاء والكسوف أن هذا الاجتماع ليس من هذه النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مثل هذه الصلوات ويكره أيضا أن يجتمع جمع قليل كثلاثة أو أكثر في مكان مشهور أما المكان غير المشهور فلا يكره إلا في الأوقات التي صرح العلماء فيها ببدعية الجمع فهذا متفق على كراهيته وهناك من الصلوات البدعية صلاة في ليلة النصف من شعبان وصلاة واقعة في شهر رجب وصلوات في ليلة عاشوراء ففي شهر رجب صلاة تسمى صلاة الرغاء وهي من البدع مشتحدثة ويقعها أهل البدع في أول ليلة من رجب بين المغرب وبين العشاء ويسبقها بصيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب بيسمه العامة خميس رجب ويوضع فيها أو يستغل فيها لحديث موضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقص صلاة في شهر شعبان اسمها الصلاة الألفية أحدثها رجل يعرب ابن أبي الحمراء من أهل نابلس في قدم على بيت المقدس سنة 448 وكان حسن الصوت فقام فصلى في المسجد الأقصى لجة النصف من شعبان وحرم مجموعة من الناس خلفه ثم انضاف إليهم ثالث ورابع ثم ختمها إلا وهي جماعة كثيرة ثم جاء في العام المقبل فصله وشاع في المسجد وانتشرت في البيوت واستقرت كأنها سورة وهي يعني صلاة مبتدع في الأصل لأنه بيقرأ فيها سورة الإخلاص تقريبا ألف مرة وقيل أنها مئة ركعة يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص عشر مرات والإمام ابن الجوزي ذكر هذه الصلاوات في الموضوعات أو ذكر حديثها في الموضوعات وقال هذا حديث لا نشك أنه موضوع وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجهري وفيهم ضعفاء بمرة والحديث محال قطعا والجمهور على أن الصلاة الألفية لجت النصف من شعبان بدعة لو رجعت لو رجع أبنائنا الطلاب إلى كتاب البدع الحولية للشيخ التويجري أو لكتاب السنن والمبتدعات للشيخ علي محفوظ رحمة الله تعالى عليه سيجد العديد من هذه الصلاوات ولو رجع لكتاب التطوع أيضا للشيخ عمر بازمول سيجد أيضا في يعني توضيح لعدد من الصلوات المبتدعات التي ليس عليها أساس صحيح من الفقه. يكره أيضا في التطوع أن ينشغل الإنسان بالكلام الدنيوي بعد صلاة الصبح حتى قرب طروق الشمس. بل الأفضل له أن يشتغل بالذكر والاستغفار والدعاء وطروع القرآن. فإذا طلعت الشمس قام فصلى ركعتين كما جاء في الحديث. من صلى الغداء في جماعة. ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجل فجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة الحديث مروي عند الإمام الترمزي وحسنه والإمام الحطاب رحمه الله يقول يظهر أن من يقرأ القرآن في هذا الوقت يحصل له الشرف لأنه من أشرف الأذكار فهو داخل فيما قاله الشيخ لكن الإنسان يقعد يشغل نفسه في المسجد في هذا التوقيت بالكلام في الأمور الدنيوية أو بالنوم فهذا ليس من الصواب في شيء وإن كان الكلام في الأمور الدنيوية بعد الفجر وقبل صلاة الصبح لا إشكال فيه يعني قبل الشروع في صلاة الصبح لا إشكال فيه مسألة الإتجاع على الشق الأيمن بعد بين الطروع الصبح وبين ركعتي الفجر الإمام ابن حزم الظاهير رحمة الله تعالى عليه له كلام كبير فيها يرى أنها واجبة أخذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن السيدة عيشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر ابتجع على شقه الأيم كثير من الفقهاء أخذوا سنية للتجاع وابن حزم جعلها واجبة وشدت في أمرها جدا ورد على الفقهاء بحيث لم يترك لفقيهم منهم جنبا ينقلب عليه في هذه المسألة الشيء الإمام محمد بن الحسن أورد فيها في الموطأ حوالي ستة أقوال وتعرض لمعظم هذه الأقوال بالنقد والتحليل لو رجعت إلى الموطأ برواية الإمام محمد بن الحسن هتجد في هذا الكلام المالكية أو المصنف ومن تبعهم يرون أن الاضطجاع على تلك الهيئة مقروه وقال إن محل الكراها إذا فعلها استنانا أو أريد بها الفصل بينهما فإن لم يرد ذلك أو فعلها بقصد الاستراحة فلا إشكال الكلام بعد ذلك ينتقل إلى صلاة الوتر وهي من أأكل السنن وأفضلها ويليها في الفضل العيد والكسوف والاستسقاء وسيأكل كلام عن العيد والكسوف في موضوعه إن شاء الله تعالى أما الوتر فقد أشار له المصنف هنا إلى طائفة من أحكامه فقال رحمه الله والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء ووقته أي الوتر ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضرورية للصبح وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجرة صلاة الوتر سنة وأكد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل عليها أحاديث منها حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوطر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة الحديث رواه أصحاب السنن وقت صلاة الوطر المختار بعد صلاة العشاء الصحيحة وبعد ذهاب الشفق الأحمر من السماء فلو أن يفعلها قبل صلاة العشاء أو بعدها وقبل فلا يفعلها الإنسان قبل صلاة العشاء أو بعدها وقبل الشفق كما في ليلة المطر وينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر وقت الضروري من طلوع الفجر وحتى صلاة الصبح للإمام أو للمأموم ويكره الإنسان تأخير الوتر لوقت الضرورة إلا لوجود عذر وصلاة الولد تربابها واسع جدا من حيث عدد الركعات خمسة أو ثلاثة أو واحدة ويتدخل عددها مع عدد ركعات قيام الليل فروية في صلاته واحدة وروية ثلاثة وروية خمسة انظر إلى هذه الهديث مثلا روية عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وانظر لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثالثة نقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة نقول هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغي سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهم وانظر لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها والأمر بابه واسع ولهذا الأمر الأخير كيف يتال الأولى أن تصلي ركعتين ثم تصلي ركعتين ثم تصلي ركعة الثانية أن تصلي خمس ركعات موصولات لا تجلس إلا في آخرين مسألة تذكر الوطر أثناء صلاة الصبح لو الإنسان شرح في صلاة الصبح ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة الوطر حاله يختلف من المأموم للفذ للإمام الفذ يستحب له أن يقطع صلاة الصبح إذا تذكر الوطر فيها سواء كان عقد ركعا من الفجر أو لا ومحل القطع إذا لم يخشى خروج الوقت بالتشاغل فهنخشى خروج الوقت أتى بالشفع والوتر وأعاد الفشل لكن المؤتم لا يندب له قطع لتذكر الوتر بل يجوز له القطع ويجوز له التنادي والإمام في روايتين رواية بالاستحباب الاستحباب القطع للصبح بتذكر الوتر ورواية بجواز القطع جواز مستوي الترفي وهذه المسألة متصلة كما نرى أبناء الطلاب بمسألة ذكر الفائته يبطل الحاضرة لأن الوتر عند المذهب من أشد السنن تأكيلا. لو ضاق وقت الإنسان عن أداء الوتر، يعني لم يتسع وقت الضرورة إلا لأداء ركعتين، يلحق بما صلاة الصبح، ففي هذه الحالة يترك الوتر أو يترك الصبح. في هذه الحالة يترك الوتر ويصلي الصبح ثم يقضي الصبح مرة أخرى. أما لو اتسع الوقت، ثم يقضي الظهر مرة أخرى. أما لو اتسع الوقت لأداء ثلاث ركعات أو أربع، فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر. ولو اتسع الوقت لصلاة خمس ركعات أو ست يصلي الشفع ايضا مع الظهر والصبح ويقضي الفجر. ولو قدم الشفع أول الليل فيعيده لأجل وصله بالظهر. وان اتسع الوقت لأداء سبع ركعات، زاد ركعتي شنف الفجر على نفس النسق. المتقدم يعني هو الإنسان لو ترك الوتر وصل للصبح ثم أعاد الوتر يقضي الصبح مرة أخرى والتفصيل المتقدم يبين ذلك من حيث العدد سنة الفجر من السنة أيضا المؤكدة قال عنها المصنف رحمه الله وهي رغيبة تفتخر لنية تخصها ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ونذب الاقتصار على الفاتحة وإيقاعها بمسجد ونابت عن التحيه وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضي غير فرض إلا هي الزوال ولا يقضي غير فرض إلا هي فللزوال وإن قيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم يقف فوات ركعة وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولة المصنف تكلم عن سنة الفجر أو كما يسميها المالكية سنة رغيبة الفجر أو رغيبة الفجر المصنف لما أشر فيما سبق إلى أن الوقت لو اتسع لسبع ركعات أضاف إليه ركعتي سنة الفجر عقب ذلك بالقول بسنية رغيبة الفجر وقد سبق لنا تعريف الرغيبة بأنها في اللغة تحديد على فعل الخير أو ما كانت مرتبتها دون مرتبة السنة وفوق النافلة حكم سنة الفجر هي رغيبة في أحد قولي الإمام وبه أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبع ورجحه ابن أبي زيد، وهو مذهب المصنف وقيل إنها من السنن المؤكدات وهذا القول الثاني قول مالك أيضا وأخذ به أشهد الدليل عليها على السنية أو على الرغيبة حديث السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وركعة الفجر يفتقران للية خاصة تميزهم عن غيرهم من النوفر المطلقة يعني لا يكفي فيهم مجرد النية الصلاة حيث روى عن الإمام رحمه الله أنه إن صلى اللهب بعد الفجر لا ينوي به مع الفجر لم يجزيها يعني لابد لهم من تحديد النية واخترك عطي الفجر بعد الأزان وقبل الصلاة وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لو أن المرء صلى الله عليه وسلم أو أحرم بها من قبل تروع الفجر لا يجزئهم وفي المسألة تقسيم عقلي وتفصيل يصل لست صور تتعلق بأن يتحرى وقتها أو لا يتحرى الشيخ الدردير رحمه الله ذكرها ذلك في شرحه في الإمام الدردير رحمه الله يقول إن الإنسان لو صلى في أول النهار سميت الصلاة ضحى ولو صلى عند دخول المسجد سميت تحية وفي رمضان سميت تراوية وكذا الحال في النوافل التابعة للفرائض وسائل العبادات المطلقة من حج وعمرة وصيام لا تفتقل نية التعيين بخلاف السنن والرغائب والفرائض حيث تفتقل نية التعيين وليس عندنا رغيبة إلا الفجر هذا الكلام يتعلق مسألة التعيين المشار إليها سابقة والإمام الحطاب رحمه الله يقول إن النوافل على قسمين: نوافل مقيدة ونوافل مطلقة المقيدة العيدان والكسوف والاستسقاء والوتر وركعة الفجر. هذه مقيدة إما بأسبابها أو بزمنها إذن لابد فيها من نية التعيين فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها إلى هذه لم يجوز وألحق الشافعية بهذه قيام رمضان وليس كذلك هذا كلام للإمام الحطاب لأنه من قيام الليل أما المطلقة فما عدا هذا تكفي فيها نية الصلاة فإن كان في ليل فهو قيام ليل أو في قيام رمضان فهو في قيام رمضان أول النهار يقوم ضحى عند دخول المسجد يكون تحيه وهكذا انتهى كلام الإمام الحطاب رحمة الله تعالى عليه هنا نذكر نخبة من الأحكام المتعلقة بركعتين الفجر يندب فيهم التخفيف بإجراء المصنف يرى الاقتصار فيهم على قراءة الفاتحة فقط والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا هذا دليل على التخفيف لأن بعض الناس يطولون في ركعتي الفجر. من المستحبات أنه يوقع ركعتين الفجر في المسجد أو في البيت، لكن الأولى في المسجد. والإنسان إذا دخل المسجد، إذا ركعهم في البيت وقت المسجد، جلس أو شرع في الصلاة إنه قيمت، ولا يعيد ركعتي الفجر، ولا يصلي التحيه، ولا يصلي أي شيء إلا إذا كان عليه فرض يقضيه. يعني بأداء ركعتين الفجر لا يصلي الإنسان بعدها شيء بعض العامة يصلي ركعتين فركعتين فركعتين يظل يتنفل حتى تقام الصلاة والإنسان إذا دخل المسجد بعد طروع الفجر فصلى ركعتين الفجر أجزاءه هذا عن تحية المسجد بمعنى إن تحية المسجد يحصل له الثواب التحية لو نواها بناء على طلبها في هذا الوقت أيضا من الأحكام أن سنة الفجر تقضى لو فات وقتها من وقت حل النافلة وحتى وقت الزوال والإنسان إذا نام حتى طلعت عليه الشمس ولم يصلي الفجر ولا السنة الأحرى به والأولى أن يقدم صلاة الصبح على صلاة السنة على المعتمد في المذهب. ما الحكم لو أقيمت صلاة الصبح على إنسان يصلي سنة الفجر وكان يصليها بالمسجد المسجد أو في خارج المسجد قالوا لو أقيمت الصلاة على شخص يصلي سنة الصبح في المسجد أو ملحقات المسجد فيتركها وجوبا ويدخل مع الإمام ثم يقضيها بعد ذلك فيوقت حل النافنة لأن عندنا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا الصلاة إلا المكتوب لكن لو كان المرء يصليها في البيت وسمع الإقامة أو يصليها خارج المسجد وسمع الإقامة فليتم من صلاته يخفف طبعا ويتم الصلاة إذا إلا إذا خشي فوات ركع من الصبح مع الإمام ففي هذه الحالة يقطع ويدخل معه ويقلع آخر مسألة تكلم عنها المصنف في باب صلاة النافلة أو صلاة التطوع مسألة أيهما أفضل للإنسان كثرة السجود أو طول القيام هي مسألة خلافية في المذهب وفي غير المذهب هل الأفضل في صلاة النافلة أن يكثر الإنسان من السجود يعني يعدد من الركعات او الافضل له ان يطيل القراءة ان يطيل القيام في من العلماء من قالوا بان الافضل كثرة الشجود يعني كثرة الركعات لخبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة الشجود فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة القول الأول هو الأظهر أن الأفضل كسرة السجود لحديث معدان النريطلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخل الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألت فسكت ثم سألت الثالث فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبا أيضا هذا القول أظهر أقرب للأخذبي لأن كسرت الركعات والسجدات تشتمل على تسبيح أكثر وتحميل وتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني وهو مقابل القول الأول إن الأفضل كثرت القيام نظرا لحديث سيدنا جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل؟ قال طول القنود وفسروا القنود هنا بالقيام واستدلوا أيضا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شغورا فلما كثر لحمه صلى جالسا فإذا أرد أن يركع قام، فقرأ ثم ركع محل القولين السادقين لو اتحد زمن السجود والقيام فالأفضل هذا أو تلك لكن لو اختلف الزمن فالأمر مختلف وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي تناولنا فيه أحكام صلاة التطوع وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرطاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته